موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 تقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Allah الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه, في فيبسطه في السماء. كيف يشاء ويجعله. سفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولا ان ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِ اتنا فهم مسلمون